ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجتين فلقد حمل عقبة وما أدراك ملعقبة فك رقبة أو مطعام في يوم ذي مشقبة يتيما ذا مقربة أو مشكينا ذا مقربة